استمع إلى الآية الكريمة وقرأها ثم اكتبها في دفترك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم